وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأكباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهدهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراً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 فإنه ينبغي على أهله أن يدافعوا عنه ويحرم عليهم الإضرار به والتفريط فيه قال العلامة الصالح محمد ابن صالح العثيمين عليه رحمة رب العالمين بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأدان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل علم بذلك أن البلد الذي تقام فيه شعائر الإسلام الظاهرة من الأدان والصلاة جماعة في المساجد وصلاة الأعياب والجمع ويصبح ذلك أمرا عاما شاملا مشاعا مذاعا لا يمنع الناس منه فهو بلد إسلامي وقال العلامة الألباني عليه رحمة الله الأرض ليست بالجدران وإنما هي بالسكان فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام ولينتبه الشباب لبقية ما قاله العلامة الألباني علي رحمة الله فإن هذا هو المدخل الذي دخل منه الخوارج في تكفير المجتمعات واعتباري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 اسمع ما قال وإن كانوا قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محضا كغالب بلاد المسلمين اليوم قد لا يحكمون بنظام إسلامي محض صرف ولكن شعائر الإسلام معلنة الشعائر الظاهرة من رفع الأدان وإقامة الجمع والجماعات والأعيال وإعلان من يقطنون في هذه البلاد بالشهادتين على المنابر والمنائر والمساجد والناس فيما بينهم وبين بعضهم البعض يرجعون إلى الإسلام وإن كانوا مفرطين مقصرين قال رحمه الله تعالى إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر بل هي بلاد إسلام فإذا كانت البلاد إسلامية فينبغي على أهلها أن يسعوا إلى استقرارها وأن يحوطوها بالرعاية والحفاظ عليها وحب الوطن إذا لم يتعارض مع الدين فهذا أمر فطري جبلي لا لوم فيه فما بالك إذا كان هذا الوطن له خدسية شرعية فإن محبته تزيد على محبة غيره كمحبة مكة والمدينة وبعض البلاد التي ورد في شأنها فضل وذكر كمصر الكنانة وأرض الشام المباركة ولذلك من أعظم الناس جرما ومن أفضاعهم ذنبا ومن أشنعهم جريرة ذاك الذي يسعى لإحداث الفوضى في بلاد المسلمين ويسعى لتضييع مكاسب الإسلام في بلد ينعم بنعمة الدين منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان من أجل انتماءات حزبية ضيقة وبيعات بدعية نتنة ليست لها أصل في شرع ولا دين ولذلك من لوازم الحب للأوطان المسلمة أن يحافظ على استقرارها وأن تجنب كل أسباب الفوضى والاضطراب لأن الأمن في الأوطان من أعظم منن الرحمن على بني الإنسان والله جل وعلا قارن بين الأمن وبين عبادته فالعبد لا يستطيع أن يعبد الله على الوجه المرضي إلا إذا كان مطمئنا آمنا وذلك لعظم قيمة الأمن قال رب العالمين وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصمام فبدأ الخليل عليه صلوات الله وتسليماته بطلب نعمة الأمن أولا وهذا يدل على أنه من أعظم النعم وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به ونو كان المجتمع فيه ما فيه من الخلل والبعد عن الدين فإن ذهاب الأمن يعوق دعوة الناس إلى الدين وهذا أمر مشاهد معلوم لا ينكره إلا من ركب رأسه وابتلي بالعصبية المقيتة ومصر الكنانة التي لا يعرف كثير من أبنائها قيمتها ينبغي أن يحافظ عليها وعلى وحدتها وأن تجنب الفوضى والاضطراب وأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار لأنها قلب العالم الإسلامي ورب العالمين فضل بلاد مصر على سائر البلدان كما فضل رب العالمين بعض الناس على بعض وبعض الرسل على بعض وبعض الشهور على بعض وبعض الأيام على بعض وبعض الليالي على بعض كذلك فضل رب العالمين بعض البلاد على بعض ومن هذه البلاد التي فضلها رب العالمين وجعل لها شأنا ورفع لها ذكرى بلاد مصر فذكرها رب العالمين في كتابه وشهد لها بالكرم وعظم المنزلة وذكرها باسمها بل كرر في الكتاب الكريم ذكرها وأبان فضلها بما ينبئ عن مكانتها ومكانة أهلها وذكر أحوال الأنبياء بها وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر وفي عجم مصر خاصة ما لم يروى في قوم من العجم غيرهم وذكر صلى الله عليه وسلم قرابتهم ورحمه وبارك عليهم وعلى بلدهم وحث على برهم مع ما خصها رب العالمين به من الخصب والفضل وما أنزل في أرض مصر من البركات وخرج منها من الأنبياء والصلحاء والعلماء والحكماء بما لم يخص به بلدا غيرها قال رب العالمين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وقال رب العالمين ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وفي أحد التفسيرين لأهل العلم في قول الله جل وعلا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وقال رب العالمين وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال بعض أهل العلم الربوة قيل هي دمشق وقيل هي مصر بل إن من حاز ملك مصر يفتخر بملكها على غيره كما فعل اللعين فرعون لما افتخر على الملوك بأن له ملك مصر بأن حيازة ملك مصر ليست بأمر هيئ ويسير أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتيك ووصف رب العالمين ما كان فيه آل فرعون من النعمة والملك والكرم والمقام الكريم قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فافهين والمقام الكريم هي مصر فقد كرمها رب العالمين وصفا بالكرم في كتابه فهل يعلم أن بلدا من البلاد في جميع أقطار الدنيا أثني عليه بمثل هذا الثناء أو شهد له بالكرم بعد المدينتين الفاضلتين مكة والمدينة سوى بلاد مصر قال رب العالمين والتين والزيتون وطور سينين والمراد منبت التين والزيتون وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته وطور سينين الجبل المبارك الذي كلم الله رب العالمين عليه موسى تكليما فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى قال الحسن البصري عليه الرحمات إنما أراد الله أن يباشر بقدميه بركة الأرض وكان قد قدس مرتين ومما ورد في بيان فضلها وما خص رب العالمين به أرض الكنانة بميزات ليست لغيرها مثابة في الصحيحين من حديث أنس بن مال رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال رفعت لي أي سجرة المنتهى فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة أما أهلها وشعبها وعجمها وقبطها في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم بعد مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لكم منهم صحرا وذمة وأقباط مصر ليس النصارى كما يظن كثير من الناس وإنما أقباط مصر هم أهلها هم عجمها سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين فالأقباط وصف لأهل مصر قبل دخول الفتح الإسلامي أين كانوا مسلمين أو غير مسلمين وحصر الأقباط في النصارى خطأ فادح وجهل فاضح فالأقباط هم أهل مصر الحقيقيون قبل أن يدخلها الإسلام في حديث كعب بن مالك يرفعه إلى النبي قال إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما فأما الرحم فإن هاجر أم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام كانت من القبط يقال لهاجر أم العرب وأما الذمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى من القبط بمارية القبطية أم ولده إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من قرية نحو الصعيد فالعرب والمسلمون كافة لهم نسب بمصر من جهة أمهم مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته فقال الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم أي ستدخلون بلادهم فاتحين غانمين ويكون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بشراه لأصحابه بفتح مصر وأن أهلها سيكونون لهم عدة وأعوانا في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم خيرا فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله هؤلاء أهلها وهذا هو جيشها هؤلاء هم رجالها الذين أمر النبي صحابته أن يتخذوهم قوة وبلاغا في سبيل الله ويأتي الخانة التشنيع على جيشها وعلى قادتها في وقت الفتنة والشدة والحرب ألا شاهت الوجود ألا أعمى الله بصائرهم إذ أصر على ما هم فيه من العناد والاستكبار ونشر الشائعات والأكاديم ومصر الكنانة تحارب الدنيا بأسرها اليوم على أرض صيناء المباركة إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم خيرا فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله ذكر المقريزي في الخطط المقريزية وهو ممن أرخوا لتاريخ مصر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال دعا نوح عليه السلام ربه لولده ولولد ولده ما اسمه ما اسمه ولدي نوح وولد ولدي نوح اسمه مصر ابن بيصر ابن حام ابن نون وبه سميت مصر وهو أبو القبض فقال اللهم بارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد ونهرها أفضل أنهار الدنيا واجعل فيها أفضل البركات وسخر له ولولده الأرض وذللها لهم وقوهم عليها قال عبد الله بن عمرو بن العاص. لما قسم نوح عليه السلام الأرض بين ولده جعل لحام مصر وتواحيلها والغرب وشاطئ النيل فلما قدم بيصر ابن حام وبلغ العريش قال اللهم إن كانت هذه الأرض التي وعدتنا على لسان نبيك نوح وجعلتها لنا منزلا تصرف عنا وباها وطيب لنا تراها واجمع ماءها وأنبت كلاها وبارك لنا فيها وتنمم لنا وعدك إنك على كل شيء قدير وإنك لا تكلف الميعاد وجعلها بيصر لبنه مصر وسماها باسمه وصاهر القبط من الأنبياء الخليل إبراهيم لما تسر بهاجر أم إسماعيل ويوسف الصديق لما تزوج بنت صاحب عين شمس التي وارد ذكرها في الكتاب الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم لما تسرى بمارية القبطية أم إبراهيم مصر بلد المروء بلد الشهامة بلد النخوة بلد نصرة المظلوم والحق عبر تاريخها وقال رجل مؤمن من آل فرعون من مصر يكتم إيمانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله هذا فحسب لا وجاء رجل من أقصى المدينة يتعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين من أهل مصر السحاطون الذين لم يصروا على الكفران وآمنوا وسجدوا لله الرحمن من أهل مصر فألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون أما من كان بمصر من الأنبياء فإبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف واثنى عشر نبيا من ولد يعقوب وموسى وهارون ويوسع ابن نون وعيسى ابن مريم ودانيال وغيرهم عليهم صلوات الله وتسليماتهم أما الصحابة والعلماء والفقهاء والصلحاء والأحبار والزهاد فكثير جدا دخلها من الملوك والخلفاء وأهل العلم والشعر والنحو والخطابة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن مائة رجل منهم الزبير بن العوام والمقداد بن أسود وعبدان بن الصامد وابو الدرداء وفضالة بن عبيد وعقبة بن عامر وابو ذر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عامر وعبد الله بن عمر وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمار بن ياتم وعمر بن العاص وأبو هريرة وغيرهم كلهم يقفوا على قبلة المسجد الجامع مسجد عمر بن العاص وهو أول مسجد بني بإفريقيا أما من كان بها من الفقهاء والعلماء فيزيد بن أبي حبيب والليث بن سعد عالم الدنيا أفقه من الشافعي ومالك كما قال الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن تلاميذه لم يوفوا بعلمه الليث بن سعد عالم مصر والدنيا بأسرها وعبد الله بن واهب والمزني وشيخ الإسلام ابن تيمية والحاجد ابن حجر والإمام الوصولي والمقرئ والفقيه الإمام الشاطبي وهو ولد بمصر من الخلفائي الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز وناصر السنة الخليفة المتوكل أما الفقهاء فالشعبي وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعكرمة ومحمد بن اسماعيل ابن علي والشافعي الإمام وإبراهيم بن أدم وإمة الحديث وغيرهم ودخلاء من الخلفاء معاوية ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير وعبد الملك ابن مروان هذه نص هذه أرض الشرف والعزة والفخار والتاج على مر التاريخ والعصور أما فضلها على غيرها من الأمصار وما خصت به اسمع ما قاله أبو بصرة الغفاري قال مصر خزانة الأرض كلها وسلطانها سلطان الأرض كلها قال رب العالمين اجعلني على خزائن الأرض أي خزائن أهل مصر فلم يقول اجعلني على خزائن مصر وإنما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فأغاث رب العالمين بمصر وبخزائنها جميع الدنيا بأسرها قال عمرو بن العاص ولاية مصر ولاية الجامعة تعدل الخلافة وأجمع أهل المعرفة أن أهل الدنيا بأسرها مضطرون إلى مصر يسافرون إليها ويطلبون الرزق بها أما أهلها لا يطلبون الرزق في غيرها ولا يسافرون إلى بلد سواها ولو ضرب بين مصر وبين الدنيا كلها بسور لغني أهلها بما فيها عن سائر البلاد وما ضرهم هذا أبدا كذلك هي مصر وكذلك ستكون إن شاء الله وما يحدث في بعض فترات الضعف والانحطاط. جعلت بعض المصريين يضيقون ذرعا بأرضهم ويذهبون إلى أقطار أخرى فهذا أمر عارض يزول ولا يدوم صرعان ما ينتهي وينقضي قال يحيى بن سعيد جلت البلاد إطفت البلاد فما رأيت الورع ببلد من البلدان أعرفه إلا بمدينة النبي وبمصر وقال كعب الأحبار لولا رغبتي في الشام لسكنت مصر فقيل لهم ولما ذلك يا أبا إسحاق قال, قال إني لو حب مصر وأهلها لأنها بلدة معافاة من الفتن وأهلها أهل عافية فهم بذلك يعافون ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه وهي بلد مبارك لأهله فيه قال شفيك ابن عبيد الأصبحي مصر بلدة معافاة من الفتن لا يريدها أحد بسوء إلا صرعه الله ولا يريد أحد هلكتهم إلا أهلكه الله ستكون إن شاء الله رغم أنو الحاقدين والمخذلين والمشنعين وذكر أهل العلم أنه مكتوب في التوراة بلد مصر خزانة الله فمن أرادها بسوء قصمه الله وقال أبو الربيع السائح نعم البلد مصر يحج منها بدين ويغزى منها بدرهمين قال أحمد بن صالح العالم الفقيه المصري قال لسفيان بن عيين يا مصري أين تسكن قلت أسكن الفصطاق قال ذات الإسكندرية قلت نعم قال تلك تنانة الله يحمل فيها خير سهامه قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لعمر بن العاص حين قدم عليه اسمع لهذا فإن شبابنا يجهلون فضل بلدهم ويسيرون خلف الشائعات والأكاذيب بحثا عن أهوائهم وشهواتهم وبطونهم ماذا قال؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لعمر بن العاصم مقدم عليه عمر قال له يا عمر لقد عرفت الذي أصاب العرب وليس جند من الأجنادي أرجى عندي من أن يغيث الله بهم أهل الحجاز من جندك فيا سبحان الله قال عبد الله بن عمر أهل مصر أكرم الأعاجم وأسمعهم يدا وأفضلهم عنصرا وأقربهم رحما بالعرب عامة وبقريش خاصة عند عندئذ أن يكون التواصل العاطفي والمحبة بين أهل الكنانة وأهل الحرمين الشريفين مهما حاول هؤلاء أن يوقعوا بين البلدين الشقيقين فإنهم لن يصلوا إلى مرادهم بإذن الله لأن أهل نصر أقرب الناس رحما بالعرب عامة وبقريش خاصة قال أحمد ابن المدبر كشفت عن مصر فوجدت باطنها أضعاف ظاهرها ولو عمرها السلطان لوفت بخراج الدنيا فكونوا له عونا وادعوا له أسأل الله له التوفيق والتسديد والصلاح والمعافاة فالأمر عليكم وأنتم في الحقيقة تخذلونه وتخذلون بلادكم وتخذلون أبناءكم قال الفزاري إن الحكماء وأهل التجارب ذكروا أن من أقام بمصر سنة واحدة وجد في أخلاقه رقة وحسنى قال سعيد بن أبي هلال مصر أم البلاد وغوث العباد ولما وقعت المجاعة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرسل إلى عمرو بن العاص. وكان واليا على مصر ثمانية أشهر حتى مات الأطفال وماتت البهائم انتشر القحط وذهب الزرع ولم يجد أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكلونه وربط عمر على بطنه من شدة الجوع مع ما كان فيه من العدل فما ثار الناس وما حمله فوق ما يطيقون وقالوا من أين جاء غلاء الأسعار إنهم قوم على إيمان ويقين فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص والي مصر فقال يا غوثاه يا غوثاه أنت ومن معك ومن قبلك وما أنت فيه ونحن ما نحن فيه فأرسل إلي عمرو بن العاص بألف بعير تحمل الدقيق وبعت في البحر بعشرين سفينة تحمل الدهن وبعث إليه بخمسة آلاف كساء وجاد المصريون بأمواله كما يجود الصادقون مع ربهم. وبدلوا الطعام وحملوا الجمال وذهبت القافلة تزحف كالسيل وتسير كالليل تحمل النماء والخير والرزق والعطاء لمدينة رسول الله وعاصمة الإسلام المدينة النبوية فدعا لهم عمر وصار مثلا يذكر عبر التأخري فهؤلاء أجدادكم وهؤلاء هم آبائكم وهذا هو تاريخكم فكونوا رجالا ولا تكونوا صبيانا أغمارا انتهزون شدة البلاد ومحنتها تلقيلها القال والعبث واللهوي فهذا ليس بفعل الأوفياء وليست بأخلاق النجباء هذه مصر التي يسعى بعض أهلها للتفريط فيها وأن يسلموها لأعدائها هذه مصر التي لا يعرف قدرها أبناءها ويدعون ويزعمون أنهم يريدون الخير لها هذه مصر التي يريد بعض المنتسبين ومن يعيشون على أرضها ويستمتعون بنينها وهوايها وطيب أرضيها أن يبيعوها بيعا رخيصا في مزاد أولاد الخنا وفي الأسواق العهر والفجور والزنا هذه مصر التي فرط فيها بعض أبنائها ممن ينتسبون إلى العلم والدعوة وإلى الدين باسم الدين والدين منهم براء. يريضون بها الفوضى وهذك الأعراض وسبئ النساء واستلاب الثروات وإزهاق الأرواح وسفك الدماء فنسأل الله أن يعاملهم بعدله وأن يعجل بهدايتهم وتبصيرهم وإلا فليرح رب العالمين منهم البلاد والعباد أقولوا ما سمعتم واستغفروا الله إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من صار على نهدهم واستنى بسنتهم ودعى بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا واستجاب أجناد مصر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عدة وبلاغا وقوة لأهل الإسلام في سبيل الله عبر تاريخه فكانت جيوش مصر هي قاهرة الصليبيين في حطين ويوم أن دخل التتار إلى بلاد الإسلام فدمروها وهدموا المساجد ومزقوا المصاحف وذبحوا الشيوخ وقتلوا الأطفال وعبثوا بالنساء والأعراض ودمروا عاصمة الدنيا في بغداد وزحفوا إلى مصر ليحتلوها هب المصريون خلف الملك المسلم المضفر الملك قطز فقدموا المهاجر خيصا وسكبوا الدماء هادرة معطاءة طاهرة وانتصروا على الدتاري وأنزلوا بهم شر هزيمة لم يسمع التاريخ بمثلها وفي العصر الحديث يوم أن جاء العدوان الثلاثي الغاشم دولة يهود ودولة بريطانيا وفرنسا في عام ستة وخمسين وتسعمائة وألف خرج المؤمنون الصادقون من أهل مصر وسحق العدوان الثلاثي سحقا واندحر العميل الغادر الغاشم بنصر من الله ثم بضربات المؤمنين من أهل مصر وهو العالم الإسلاميون منذ أكثر من سبعين سنة يحاربون دولة يهود فكانت بلاد مصر هي أكثر الأمة جراحا وأعظمها تضحية وفداء وأكبرها بذلا وإنفاقا وأجلها مصيبة وقدمت الآلاف من أبنائها البررة من أجل فداء بلاد المسلمين وحفاظهم على القدس المبارك الشريف ولتعلموا أن الطريق إلى تحرير بيت المقدس لن يكون إلا عن طريق مصر الكنانة كما حدث في زمن صلاح الدين الأيوبي فلا تسمعوا للشائعات والأكاذيب فإن نشر الشائعات في وقت الحرض هذا من سلوك المنافقين يريدون أن يزعزعوا المجتمع المسلم ويسيرون القلاقل ويبثون روح اليأس والتشاؤم في نفوس الناس. لثيما الشباب الفارغ، الفارغ من العلم والفارغ من الحل. ولذا ثم رب العالمين هذا الصنف بالمرجفين، وهم الذين ينشرون الأخبار السيئة ولو كانت صحيحة. فما بالك إذا كانوا ينشرون الأخبار الكاذبة؟ ولذلك قال رب العالمين في شأنهم: لم ينتهي المنافقون. والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا فكونوا رجالا فإن موقف أرض الكنانة اليوم موقف البذل والتضحية والفداء ومن يتابع بيانات المجلس العسكري الذي هو على رأس الحكم وله السمع والطاعة بغير معصية. شاء من شاء وأبى من أباء ارتزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن بيانات وقبل البيانات أعلن بيانا عاما بأن أرض الكنانة في حالة حرب والعقلاء يدركون أن الحرب اليوم أخطر من حرب سبع وستين وأخطر من حرب ثلاثة وسبعين إن مصر اليوم تحارب الدنيا بأسرها على أرض سيناء وإن حروب الجيل الرابع والخامس كما يقولون أشد خطرا وأعظم فتكا تكون عقلاء تكون حلماء ولا تكون كلب البغاء عقولكم في آذانكم تصدقون كل ما يقال ويداع ويشاع فكونوا أشد حرصا على أعراضكم ودمائكم وهبوا هبة العريم تقفوا موقف البطولة والرجال حتى لا تلعنكم الأجيال ويلعنكم التاريخ فيقال ان اهل مصر في القرن الحادي والعشرين ميلادي كانوا خانة لبلادهم وكانوا طعنا في خاصرة جيشهم هتحبون ان يلحقكم هذا العار قف يا مصر قف يا مصر هبي فارقبينا على قمم الجبال مرابطينا وفي علياء الزنت المحين شقورا في السماء محلقينا نغير على بيار القوم ليلا صواعق مرسلات حارقين نباغتهم بقصف من جحيم يسائر ليلهم متوهجين ندك حصونهم دكا عنيفا فلا نبقي لهم أثرا مبينا وفي لجج البحار فنحن أسد نرد عن الصغور المعتدين على أرض المعارك تشهدينا أسودا ضاريات كاسرين نهب بجمعنا متوكلين بإيمان وعزم لا يلين على عجل نثير مصممين نلاقي المعتدين الغاصبين نزلزلهم ونطحنهم إلى أن يكونوا بعد ذلك منتهين تفر أمامنا جند الأعادي فرار الأشقياء القائمين نعود وقد غنمنا وانتصرنا بنصر الله نحن معززين وإن جدودنا في الحرب كانوا فوارس خالدين معظمين فهذا خالد سيف سلول وسعد سابق في الأولين وحمزة سيد الشهداء رمز لفرسان الشجاعة أجمعين وعمر جاء مصر يقود جيشا بأمر من أمير المؤمنين فصارت أرضنا للدين عزة وزخرا للعروبة ما بقينا ونور الدين قاد المؤمنين على حطينا اقسمنا اليمين الى قدز يسير المجد سيرا فقد كسرت تتار السافرين وابطال العبور وابطال العبور تعد فينا أسودا في الحروب مجربين بخبرتهم وحنكتهم نراهم رموزا قادة متفردين وكم جيش الكنانة كل عصر، وكم جيش الكنانة كل عصر، وقل الإسلام نار الحاقدين، لأميركا نقول مؤكدين سنحمي أرضنا ما تمكنا، ويا أبناء صهيون رويدا سنأتي يومنا متجهزين، سنأتي يومنا حتما أكيدا لنشرب من دماء الغادرين. ونسحقكم بضرب من حديد وندخل أرضنا مستبشرين فيا قدس الصبورة أمهلينا لنحشد جمعنا متوحدين لنزحف نحو أقطانا بجد وندخله كراما آمنين إله العرش أنشأنا أسودا تخيف قصومها تحمل عرينا رسول الله شرفنا بقول وعد جنودنا في الأولين فخير جنودها في الأرض بأسا إذا دارت رحاها صابرين وكنا للعروبة سيف صدق وكنا في المعامع صادقين اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر واحفظ جيشها، اللهم احفظ مصر وجيشها، اللهم احفظ مصر وجيشها اللهم احفظ مصر وجيشها وسلم قادتها ووفقهم للصلاح والعافية يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيو يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيو يا قوي يا متين يا عزيز ذو انتقام ندعوك في هذه الساعة المباركة التي وعدنا نبينا بأنها ساعة الاستجابة أن توفق إخواننا المجاهدين على أرض سيناء المباركة اللهم ووفقه اللهم وفقه سدد رميهم سدد سهامهم اكلأهم بحفظ احفظهم برعايتك اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وعيذهم يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم اللهم عليك بالخوارج الملاعين اللهم عليك بهم وبمن يدعمهم ويتعاطف معهم يا الجلال والإكرام اللهم عليك بالماسون وببني الصهيون اللهم عليك بكل من يكيد ذي الإسلام والمسلمين اللهم طاهر بلاد المسلمين عاما وارض سيناء خاصة من رجسهم ودنسهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب قل بنواصيهم البر والتقوى يا رب وفقهم لهدى وجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أراد مصر وشعبها وجيشها بشر وسوء وفتنه فاشغله من نفسه ورد كيده في نحره وجعل تدبيره تدميرا له اللهم من كادنا فاكده ومن نكر بنا فانكر به يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلزال والفتن وسائر صنوف المحن ما ظهر منها وما بطن واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح فالقوامة الصفة فالقوامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا الله أكبر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 يا الله اشترا من المؤمنين أمثتهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحاملون السائحون الرافعون السائلون الآمرون بالمعروف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 وما كان السّعفَارُ إبراهيمَ لِنَبِيهِ إلَّا عَمَّ وَعِدَتِهِ وَعَدَاهِيَ فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِنَّ إبراهيمَ لَهُ وَهُنَّ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِينَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ ان الله يقل لي شيئا عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله الله أكبر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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزير من بعد ما كاد يزير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رأى الرحيم.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.